تسعد في هذه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة معاشر المسلمين إ ن الله جل وعلا امر بالعدل ونهى عن ضده من الظلم قال الله جل وعلا قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقال الله جل وعلا في محكم كتابه إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى وفي الحديث القدسي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ً فلا ت ظ ا ل م أ ا ايها المسلمون إ ن الدين قائم على العدل وبالعدل و إ ن أ م ر الناس في دنياهم لا يقوم إ ل ا بالعدل ولهذا قرن العدل ا والقسط مع إ ن ز ا ل الكتاب لقد أ ر س ل ن ا رسلنا بالبينات و أ ن ز ل ن ا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس فجعل الله جل وعلا انزال كتبه على رسله و وما اقام من الميزان وهو القياس الحق ونحن ذلك لحكمه عظيمه وهي ليقوم الناس بالقسط فلا قيام ل أ م ر الناس ولا يتحقق عدل بلا كتاب منزل ولا وحي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولهذا معاشر المسلمين لا يكون عدل لا يوجد في هذه ا ل ش ر ي ع ة وكل ما خالف هذا الشرع فهو من الظلم والبغي ولهذا امر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس بما أ ر ا ه الله جل وعلا لتحكم بين الناس بما أ ر ا ك الله وقد قال الله جل وعلا في الدين كله ثم ّ جعلناك على شريعه من ا ل أ م ر فاتبعها ولا تتبع أ ه و ا ء الذين لا يعلمون أ م ر الله جل وعلا بتحكيم شرعه ودينه و أ م ر برد ما اختلف الناس فيه إ ل ى كتابه و إ ل ى رسوله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه أ ح ك م الحاكمين و ل أ ن حكمه عدل لا ظلم فيه علم لا جهل فيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إ ل ى الله وان تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير و أ ح س ن و ا ت أ و ي ل ا وقد قال الله جل وعلا انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ا ر َ ك الله ولا تكن للخائنين خصيما معاشر المسلمين ان اعدل العدل كما ان مقابله اعني اظلم الظلم هو أ ن يقام الدين لله ذلك اعدل العدل وتوحيد الله رب العالمين و إ ن أ ش د الظلم و أ ق ب ح ه أ ن يقع ا ل إ ن س ا ن في الشرك بالله جل وعلا أ ي ه ا الناس إ ن ربنا جل وعلا يقول في كتابه لبيان هذه ا ل ح ق ي ق ة العظمى قل يا أ ه ل الكتاب تعالوا إ ل ى كلمه سواء أ ي عدل ونصف الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم قرا على أ ص ح ا ب ه ما نزل الله من قوله جل وعلا الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون علق حصول الامن والهدايه ب ا ل إ ي م ا ن بالله وترك الظلم فخاف ا ل ص ح ا ب ة فقالوا و أ ي ن ا لم يظلم نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المراد من الظلم في هذه ا ل آ ي ة قال ليس ذلك أ ي ليس ذلك الظلم الذي فهمتموه و إ ن كان ظلما إ ن م ا هو الشرك أ ل م تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم إ ن الظلم دواوين ث ل ا ث ة و إ ن الذنوب والمعاصي دواوين ث ل ا ث ة ذنب لا يغفره الله عز وجل أ ل ا وهو الشرك به وذنب وظلم صاحبه على خطر لا يغفره الله عز وجل إ ل ا ب أ د ا ء الحق إ ل ى صاحبه أ و بعفوه وهو ظلم ا ل إ ن س ا ن للخلق وذنب وظلم يتجاوز الله عز وجل عن صاحبه إ ن شاء لا يعلقه برضا الاخرين أ و بتجاوزهم أ ل ا وهو ما يكون من الذنوب بين العبد وبين ربه معاشر المسلمين إ ن الشرك أ ظ ل م الظلم لما فيه من ت س و ي ة الله بخلقه والله جل وعلا هو الخلاق وهو الرزاق وهو ذو ا ل ق د ر ة فلا يعجز عن شيء وذو ا ل ق و ة فلا يضعف عن شيء له صفات الكمال والجلال و ا ل ع ظ م ة والكبرياء فكيف يسوى بين خلقه إ ن رفع المخلوق فوق منزلته لظلم عظيم أ م ا قال الله جل وعلا عمن وقع في هذا الشرك تالله إ ن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين فلا يسوى بين الله وبين خلقه بل له العظمه والكبرياء له صفات الكمال والجلال هو المعبود ا ل م أ ل و ه المعظم المعبود محبه وتعظيما لا بد من الخضوع للرب جل وعلا ولا بد من السمع و ا ل ط ا ع ة له ولا بد من ترك الشرك به فلا تجعل مع الله إ ل ه ا آ خ ر عبد الله إ ن أ ع ظ م العدل كما سبق أ ن يعبد الله وحده لا شريك له قل امر ربي ب ا ل ق ص د و أ ق ي م و ا و ج و ه ك عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين فالتوحيد داخل في ا ل أ م ر ب ا ل ق ص د وبدعاء الله جل وعلا اعني عبادته ع ل ى و ه الاخلاص أ ي ه ا الناس العدل يكون أ ي ض ا فيما تقوم به من العبادات وما تقوم به من الواجبات والمستحبات إ ن القيام بهذه ا ل ش ر ي ع ة بفعل ما أ م ر الله وبترك ما حرم الله هو العدل وهو الحق وعليه فكل ما خالف ذلك كان على سبيل من الظلم فالذي يترك ما أ و ج ب الله جل وعلا إ م ا أ ن يتعلق ظلمه بالخلق و إ م ا أ ن يتعلق بظلم النفس ولتعلم أ ن المعاصي كلها ظلم للنفس و إ ن كثيرا منها مع ذلك ظلم للخلق فاحذر الظلم واحذر المعاصي كلها إ ن ترك ما أ و ج ب الله لمن الظلم حتى لو كان ا ل إ ن س ا ن يفعل شيئا من الطاعات ولكن تغلب مفسدته مصلحته ف إ ن ه من الظلم كذلك أ م ا قال ث ل ا ث ة نفر لما س أ ل و ا عن ع ب ا د ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقالوها فقال أ ح د ه م أ ق و م الليل ولا أ ن م وقال ا ل آ خ ر أ ص و م ولا افطر وقال الثالث لا أ ت ز و ج النساء وفي روايه لا آ ك ل اللحم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدما نصح ووجه نصح في هذه أ ي ض ا ووجه وعلم و أ ر ش د و أ ع ط ى كل ذي حق حقه مبينا ما هو عليه من أ م ر الدين من العدل والقسط فقال أ م ا إ ن ي أ ق و م الليل و أ ن ا م و أ ص و م و أ ف ط ر و أ ت ز و ج النساء فمن رغب عن سندي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني أ ي ه ا الناس لا بد من العدل فيما تقوم به من العبادات ولهذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليصلي أحدكم, نشاطه ليصلي احدكم نشاطه لما وجد حبلا دلي ل إ ح د ى نسائه تربطه على شعرها إ ذ ا نعست شدها لتستيقظ ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بحله وقال ليصلي أ ح د ك م نشاطه وهكذا عبد الله ما يكون من الطاعات ا ل م س ت ح ب ة إ ن أ د ى إ ل ى فوات واجب عليك تركته ل أ ن مفسدته أ ع ظ م فيكون من الظلم وليس من العدل فمن كان ا ل إ ك ث ا ر من الصيام يضعف بدنه ويوهنه فلا يقوم بالكسب لينفق على نفسه وعلى أ ه ل ه أ و ربما أ د ى إ ل ى تفويت تفهمه وحفظه ونحو ذلك مما يقوم به من فروض الكفايات فترك الصوم عندئذ أ و ل ى به و ا ل أ و ل ى أ ن يشتغل بغيره حتى نقل عن بعض السلف إ ن ه ربما كان ا ل إ ك ث ا ر من الصيام يمنعه من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قال وقراءه ا ل ق ر آ ن أ ح ب إ ل ي وهكذا من يجتهد في الصوم كثيرا حتى ربما وصف ب أ ن ه يصوم الدهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الدهر كله من بلغ به ا ل أ م ر بالصيام إ ل ى أ ن يترك التكسب ليسال الناس فهذا محرم عليه مثل هذا الصيام ل أ ن عفته لنفسه وقيامه بالكسب الحلال حتى يعف نفسه وعن سؤال الخلق عندئذ كان لا بد من ترك ذلك الصيام و أ ن يقوم بما أ و ج ب الله عز وجل عليه من النفقات ا ل و ا ج ب ة عليه معاشر المسلمين فلا بد من العدل في كل ما تقوم به لله جل وعلا من عباده من يستغرق ا ل ل ي ل ة حتى يفوت الفجر ولو في عباده فذلك لا يصلح له فكيف اذا كان يقضي وقته فيما حرم الله جل وعلا, الله جل وعلا من م ش ا ه د ة ما لا يحل أ و التكلم بما لا يحل ونحن ذلك فكل ذلك مما ياتي بالظلم ولا يحقق العدل ايها الناس اعدلوا واتقوا الله جل وعلا وسارعوا الى مرضاته واستغفروا الله ان الله يامر بالحمد لله حق حمده وصلاه وسلاما على من لا نبي من بعده وعلى آ ل ه وصحبه اما بعد معاشر المسلمين فكما قرن العدل مع إ ن ز ا ل الكتاب قرن مع الصدق أ ي ض ا قال الله جل وعلا في كتابه وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا, وعدلا ومن ها هنا امر ي بالصدق في ا ل أ م و ر كلها يصدق ا ل إ ن س ا ن فيما يقول فلا يشهد شهاده زور يصدق فيما يفعل من ا ل أ ف ع ا ل فيوافق ظاهره باطنه ولا يكون من جنس أ ه ل النفاق إ ن تكلم وقال أ م ر بالقسط وقال بالعدل وذلك من الصدق وان إ ن ل لا يهدي إلى البر ص د يهدي ق إ و البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا من قام بالصدق وتحراه يتحقق له توحيده ب إ ذ ن الله جل وعلا ويقوم بالعبادات يصدق في ذلك ولا ينافق ويصدق في و إ ن صدق عامل الخلق بالعدل ومن ها هنا أ ي ه ا الناس هنالك عدل أ ي ض ا فيما بينك وبين خلق الله جل وعلا ف إ ن قلت فيهم فلا تقل فيهم إ ل ا حقا وصوابا وعدلا ً يا أ ي ه ا الناس كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم على أ لا تعدلوا اعدلوا هو أ ق ر ب للتقوى امر المسلم ب أ ن يعدل حتى مع الكافر و إ ن كان في م ج ا د ل ة وعلم ولا تجادل اهل الكتاب إ ل ا بالتي هي احسن إ ل ا الذين ظلموا منهم أ ي ه ا الناس اعدلوا فكفر الكافر لا يجعلك تظلمه لا يجعلك تهضم حقه أ ي ه ا الناس اعدلوا فيمن توليتم من كان حاكما ً يعدل بين ا ل ر ع ي ة ف إ ن عدل ف إ ن ه ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة ويكون على منابر منه على يمين الرحمن يغبطهم الشهداء الانبياء والشهداء من عدل بين الخلق من حاكم ولا يكون عدله إ ل ا بالمنزل من الشرع يرضى الله عز وجل عنه ويقذف في قلوب العباد محبته والرضا عنه ويكون من ا ل أ خ ي ا ر فخير ولاتكم من تصلون عليه ويصلون عليكم والشر فيما لو كان يدعو ويبغض من الطرفين يدعى عليه ويلعن من ا ل ر ع ي ة أ و يدعو هو ويسب ويلعن رعيته فذلك من, أسب... فذلك من مظاهر السوء والشر والظلم يعدل الحكام ف إ ن عدلوا كانوا, على... كانوا تحت ظل العرش يوم لا ظل إ ل ا هذا الظل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله فذكر منهم ا ل إ م ا م العادل يعدل يحكم بشرع الله لا بالاهواء ولا بالقوانين الوضعيه التي تخالف شرعا وانما يحكم بالمنزل وكل من حكم بين اثنين فهو حاكم من حكم بين اثنين متخاصمين ولو كان في مال ولو كان بين زوج وزوجها ولو كان بين ولد ولو كان بين متجاورين كل حاكم وهكذا كل من تولى القضاء فهو حاكم ولهذا معاشر المسلمين يجتمع العلم مع العدل ويجتمع الظلم مع البغي والعدوان أ م ا ر أ ي ت كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم القضاه ثلاثه من يحكم بعلم وعدل فهو في الجنه ومن يحكم, بعدل ومن يحكم بجور و إ ن كان على علم فهو في النار ومن يحكم بجهل وظلم فهو في النار قاضيان في النار وقاض ٍ في ا ل ج ن ة ولهذا يذكر ب أ ن العدل مع العلم لا مع الجهل العدل مع العلم العلم بالمنزل العلم بالشرع والعمل به ذلك نهايه العدل ويترك المحاباه ويترك الظلم وهوى ا ل أ ن ف س كل ذلك مما ينافي العدل أ ي ه ا الناس اعدلوا كلكم من كانت له زوجه يعدل و ا معها حتى في زواجها خاصه إ ن كانت من قبل يتيمه وكانت تحت وصايته ف إ ن ه لا يظلمها بنقص المهر ومن كان تحته أ و ل ا د كذلك يعدل بينهم فلا يهب واحدا دون ا ل آ خ ر أ م ا قال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي النعمان بن بشير اذهب ف إ ن ي لا أ ش ه د على زور لما نحل ابنهما لم ينحل غيره فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الزور ومن الظلم أ ي ه ا الناس اعدلوا فيما تقومون به من التجارات خاصه في الميزان لا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ه م زنوا ب ا ل ق ص ط ا ص المستقيم إ ي ا ك م والبخس و إ ي ا ك م وتطفيف الكيل علما ب أ ن الرب رحيم مع عدله فما لا يمكن ا ل ت س و ي ة فيه من جميع الوجوه تجاوز الله عز وجل فيه عن خلقه تجاوز عما لا يقصد من النقص ف إ ن الميزان يصعب أ ن تسوي فيه بين الكفتين غالبا ولهذا عفى الله عز وجل عما كان يسيرا عما كان قليلا لا يقصد ولا يتعمد تطفيفه فهذا من ر ح م ة الله جل وعلا وعدله أ ي ه ا الناس اعدلوا مع من تخالفون اعدلوا مع الخلق أ ج م ع ي ن ولتعلم يا عبد الله أ ن ما يكون من الظلم فهو محرم ولو كان برضا المظلوم ف إ ن الذنوب قد حرمها الله جل وعلا كلها ومن هذه الذنوب ا ل م ت ع ل ق ة بالخلق منها ما لا يرضى به المظلوم ولا يوافق عليه ومنها ما قد يرضى به كالقمار وكالربا فذلك م م ا حرم الله جل وعلا فلو تعامل إ ث ن ا ن بالربا فذلك من الظلم ولو رضي الطرفان ف إ ن ه ظلم قد أ خ ب ر الله جل وعلا عن عاقبته في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يمحق الله الربا ويربي الصدقات ف أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله أ ي ه ا الناس ما كان من مثل هذه ا ل أ م و ر ا ل م ح ر م ة ولو رضي بها صاحبها ف إ ن ه ظلم كمن لو زنى ب إ م ر ا ه رضيت فهو ظلم في ا ل أ ع ر ا ض وكذا من تعامل بميسر أ و قمار أ و ربا و إ ن رضي الطرفان فذلك من الظلم في ا ل أ م و ا ل وقد حرمه الله جل وعلا وقد وضح للناس ما يكون محرما لا يرضى به أ ص ح ا ب ه كالاعتداء عليهم في أ ن ف س ه م وفي أ ب د ا ن ه م وفي دمائهم وكالاعتداء عليهم في أ م و ا ل ه م بسرقه أ و غش ونحو ذلك أ ي ه ا الناس بتتبع مثل هذه ا ل أ ن و ا ع وهذه ا ل أ د ل ة يعلم ا ل إ ن س ا ن أ ن الظلم يدخل في كل معصيه و أ ن العدل كله خير وفي الدين كله عدل وقد جعل الله جل وعلا هذه ا ل أ م ة خير الامم وجعلها أ م ه وسطا ل أ ن ه م عدول خيار ولا يمكن أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن على عدل ما لم يكن قائما بالعدل تاركا للظلم نعود فنقول إ ن أ ظ ل م الظلم الشرك بالله جل وعلا ويلي ذلك ما تقوم به ونزاه الله جل وعلا المؤمنين عن ذلك بمنه وفضله ما يقوم به ا ل إ ن س ا ن من ظلم الخلق ويلي ذلك ما يقوم به من ظلم نفسه ايها الناس ان قيام الدين كله بالعدل وان الظلم ليفسد الناس وانه ليفسد على الانسان دينه وتحل وَتَحُلُّ به عقوبات في العاجل و ا ل آ ج ل اما علمت ان الله جل وعلا قد فتح ابواب السماء لدعوه المظلوم وان كان كافرا واتق دعوه المظلوم ف إ ن ه ليس بينها وبين الله حجاب ومن كلام الناس الحسن وهو من, جوا... وهو من الكلام الطيب أ ن الله جل وعلا يزيل ا ل د و ل ة ا ل م س ل م ة ا ل ظ ا ل م ة و أ ن ا ل د و ل ة ا ل ك ا ف ر ة التي تقوم بشيء من العدل يبقيها الله ما يبقيها ثم يكون القصاص يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن الله عدل و إ ن لم تبق دوله مسلمه مع الظلم فهي خير من دوله ك ا ف ر ة أ ف ن ج ع ل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ولكن لله جل وعلا جزاء يحكم به على بحكمه وهو أ ع ل م بتفاصيل ا ل ح ك م ة وهو وهو في قوله وفي فعله كله عدل الخير بيديك والشر ليس إ ل ي ك ومن ها هنا يطلب من الناس إ ن أ ر ا د و ا سعاده في حياتهم واستقامه في أ م و ر ه م أ ن يتحروا العدل والعدل إ ن م ا يوجد في هذا الشرع لا فيما يخالف الشرع أ ل ا فعدلوا ايها الناس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 ونعوذ بك اللهم من الشرك والظلم ونعوذ بك من البغي والعدوان ومن الزنا والربا اللهم نعوذ بك من منكرات ا ل أ خ ل ا ق ومساوئها اللهم اهدنا ل أ ح س ن ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ خ ل ا ق لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل ا أ ن ت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إ ل ا أ ن ت اللهم اغفر لكل مسلم و م س ل م ة ومؤمن ومؤمنه اللهم نفس كرب المكروبين و ق ض الدين عن المدينين واشف المرضى أ ج م ع ي ن سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ي ن